وكل هذه سبيل ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم لك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد الحمد لله على عظيم فضله وواسع مني وكريم عطائي وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا هذه الليلة وااا شعارها حتى لا تغرق السفينة. نعم حتى لا تغرق السفينة، لأننا بداخلها، ولأننا مسؤولون عنها، ولأن هذه السفينة هي سفينة النجاة، ولأن ربانها. واحد منا، ولأن شراعها صنعته أيدينا، ولأن خشبها هو من عرق السنين، إن هذه استفينا في في فهم القاصر. سفينة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى قل إن شئت هي هي سفينة المحبة التي تنقل المؤمنين على جسر من التعب والنصر والكد والسهر والمعاناة والآلة في الدنيا إلى الآخرة إلى حيث النعيم السرمتي إلى حيث الأمن والأمان الأزلي هذه السفينة سفينة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى التي يركبها محمد صلى الله عليه وسلم ومن معه هذه سبيلي أدعو إلى الله على مصيرة أنا, أنا ومن اتبعني ويا لها من معية ويا له من شرف ويا لها من منزلة أن أكون أنا وأنت مخطبين بهذه الوصية تكون على سبيل النبي صلى الله عليه وآله هذا السبيل الذي فازت به الدعوة إلى الله عز وجل في مهدها فأسلم الناس واستسلم الخلق وخالطت بشاشة القلوب مهجة الإيمان ومعاني الإيمان ففتحت أعينا عميا وآذاما صمما وقلوبا غلفا وألفت بين المؤمنين ما ألف بينهم النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الله ألف بينهم هذه الألفة هي محبة الإيمان التي تذوب معها كل ألوان أذى الدنيا ومعانات الدنيا لما كان حينئذ مع هذه الألفة للشعور بأزمة انقطاع الكهرباء ولا بالوقوف في طوابير العيش ولا باستهزاء المستهزئين ولا سخرية الساخرين محبة غمرت القلوب يمكن أن توزع منها أطنانا على الخلق تسعي الناس جميعا هذه المحبة محبة الإيمان ومحبة الله سبحانه وتعالى التي تطفي على القلوب حالة من حالات الصبر وسعة الصبر التعارض، اللفق، الشفقة على الناس، هكذا كانت قلوب الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، ولذا بقيت السفينة الوصبت، وشقت يعني عباب الماء، مغرت في البحار والمهيطات حتى وصل نورها إلى أبعد ما يتصور. من أقصى الخليج إلى ما وراء المحيط ليصل نور الدعوة إلى الله عز وجل إلى أناس ما كان أحد يتصور أن تصل إليهم الدعوة ثم كان ماذا؟ كان نور الإسلام الذي عم الدنيا كان بهاء الإيمان الذي انتدى شعاعه في الأفق، وجاء رجل مثل محمد ابن إسماعيل البخاري، وهو في أصله أعجمي، لكن نصر الله به. الدين وجاء رجل مثل, محمد مثل مسلم ابن الحجاج النيسابوري، وهي كلها بلاد بعيدة عن جزيرة العرب، ونصر الله به. الدين وغيرهما كثير ينصر الله عز وجل بهم الدين نهضةية داخلية التي تمثل حرص شفقة على دين الله سبحانه وتعالى الشعور المسؤولية إحساس بثقل المهمة لا يحتاج الإنسان معها إلى أن يستلم شهادة تقدير. ولا كلمة ثناء، ولا يحتاج معها إلى شهادة خبرة بانه أصبح من الدحاء، لذلك استمرت السفينة، استمرت في إبحارها في الدنيا وفيها الدحاء، وفيها المؤمنون، المؤمنون الصادقون مشاعر وحقائق الإيمان من التوكل على الله عز وجل. من الثقة في موعوده من الصبر على أقداره المؤلمة من اليقين فيما عنده يقين يتمثل في إقرار صادق عميق بالله رب وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا حتى تمضي السفينة لترسو في بلادنا وفي أزماننا وفي عصورنا وفي أزماتنا وآمالنا وآلامنا ولا يزال والحمد لله في السفينة رجال عيونهم يظهر منها بريق العزم لا تزال هذه العزائم ظاهرة والحمد لله في إخواننا وفي أحبابنا في كل مكان لكن يبقى أنهم يحتاجون إلى تجديد العهد وإعادة صياغة النية وضبط البصلة حتى لا تغرق السفينة. هذه كانت يعني إشارات إلى ما نحن بصدده في هذه الليلة وأعظم ما نحن بصدده في هذه الليلة. سجود المحارب أعظم ما نحن بصدده في هذه الليلة تذكر الأوقات الفاضلة وتذكر اللحظات الطيبة نهن نسمات رمضان الليالي التي يخلو فيها المحبون بحبيبهم الأجل الأخضر بربنا سبحانه وتعالى يبث. كل النجواه ويعلن كل واحد شكواه في سر وصمت لا يدري أحد بما يدور في الجوانح وخلف القلوب إن الله سبحانه وتعالى وحده المطلع على ما في هذه القلوب. نحن في هذه الليلة نحاول أن نستثير الأشجان. وكلها من أعمال أهل السفينة حتى لا تغرق السفينة ينبغي أن نسمع بآذان واعية إلى شيخنا برق الله فيه وهو يبث أيضا لنا نجوة وآماله وآلامه وهو يتذكر هذه السفينة في الماضي وكيف هي في الحاضر وكيف هو المستقبل وما دورنا وما الواجب المنوط بنا الذي ليس بمهمة شرفية وإنما هو واجب عيني وأنا أعني ما أقول هو واجب عيني ليس على الكفاة وإنما على الأعيان إذ لا يقوم به أحد سوى من نصبه الله عز وجل لأن يكون من أهل الشرف وحريم بكم أن تكونوا كذلك وأنتم إن شاء الله كذلك ومن خلفكم كذلك إن شاء الله تعالى يكفيكم من يعني هذه الكلمات الفقيرة القصيرة المعاني حتى نستطيع بكلام شيخنا بارك الله في وزارة أخرى